مش عارفة لي أنا بعمل لي قوي إني لام بشوف باب نفسة دم وبوسدي مش عارفة لي أنا بامي اللي قوي بشوف باب نفسة والدنيا واجي اقصاده اداري وخبي ليه و ازاي مع اني مفيش في الدنيا حن علي من قلبي بداري لي حنيتي والاسوة تغل برقتي ورفضه اي كلام يقوله عشان اباين قوتي بيبقى فألتك ili hanniti walla sawad ghal barqiti حناني غر او يضعفني كا اني لو حسسته في حب يقوى علي ويعزبني بحس لو عارف الحقيقة حناني غر او بعannu beytحملni بعمل قلب مش فارقة عندي مع اني ممكن sabni, لو سبني بداري لي حنيتي والاسوات بل برقتي وارفلو اي What the lepärein, että vii, määri, määri, määri,